وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا قُدَّنَا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ وَقَالُوا لَن نَّرَى رِجَالًا قُدَّنَا نَعُدُّهُم مِّنَ أعوذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل إنما لا من اله الا الله الواحد القهار لا من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والارض وما بينهما العلي فَقُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَمْ ثُمَّ عَنْهُمْ مُعْرِضُونَ أَمْ ثُمَّ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَاءِ lemon Et... إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال فإِذاَا صَوَيتُ وَنَفَقْتُ فيِيهِ موح فَقَهُ سَجين فإِذاَا سوَويتُ وَنَطَخْتُ فيهِ يوش فَقَهُ إِلَّا إِبْلِيسُ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِلَّا إِبْلِيسُ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تسجد لما خلقت بيدي وَلَا كُنْتُ ذِي يَدٍ العالين أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا الْقَيُّومُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ أَنَا خير منه من قال اخرج منها فانك رجيم قال اخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنه الى يوم الدين وان عليك لعنه رب فانظرني الى يوم يبعثون قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظورين قال فانك من المنظورين يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم